وصعيدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غمنا بغم فاثابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً يُغَشَّى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ فَتَنقَد اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هل لنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُل إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا خُنَّا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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَثَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إن تَوََّ مِنكُم يَمَلتَ قَْجَمان إِ مَسْتَزَلهُ مُ الشَّيطَالُ بِبعَعْضمَا كَسَبوا وَلا قَدَ أَفَ اللهَّهُ عَنْهُم إِ اللهَّه غَفُورٌ حَليِيم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 وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُدَّاوٍ كَانُوا عِندَنَا مَامَاتُ وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 هم درجات عند الله والله بما تعملون بصير الله أكبر